ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده لك الحمد ربنا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك نحمدك ربنا لا نخصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك صل اللهم على نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فهذا هو مجلسنا الثاني من مجالسنا في شرح بغية المبتدي في علوم البلاغة أرجو من أي أحد أن نبه الإدارة في الخارج إلى أن هناك أصوات كثيرة عادة الغرفة التي فيها درس قائم ينبغي أن يكون حتى بجوار الباب من الخارج تحدث جمعات أو أصوات أو كلام قرأنا المثنة في المرة الماضية وكانت لنا وقفة مع بعض المقدمات التي يراها ضرورية عرفنا البلاغة وقلنا البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته هذا لابد أن يحفظ سيبنى عليه فهم كبير جدا سترتب الأمور سيزود الإشكال إن شاء الله تعالى في علوم العربية كلها من خلال هذا التعريف ان شاء الله فالبلاغة هي في اللغة الانتهاء والوصول بلغ الركب المدينة انتهى الركب إلى المدينة وصل الركب إلى المدينة بلاغة الكلام مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته بلاغة المتكلم ملكة يقدر بها المتكلم أن يطابق الكلام أن يقول كلاما مطابقا لمقتضى الحال مع فصاحته ملكة والملكة صفة في الإنسان سليقة في الإنسان ولكن ليس هي ما تعنينا الآن هذا التعريف ليس هو ما يعنينا الآن الذي يعنينا الآن تعريف البلاغة الذي يبنع عليه تعريف البليغ أو المتكلم البليغ تعريف البلاغة من حيث المتكلم فالبلاغة مطابقة الكلام لمقطض الحال مع فصاحته هذا مهم جدا البلاغة ليست فقط مطابقة الكلام لمقطض الحال لا مطابقة الكلام البلاغي المتقرر الأخير مطابقة الكلام لمقطض الحال مع فصاحته وتكلمنا في وظيفة علوم البلاغة فعرجة اغلاق للباب فقط تكلمنا في مطابقة الكلام فقد في الوظيفة علوم البلاغة وأن وظيفة البلاغة هي أن تكون أداة لتعليل الجودة وليست أداة للشعور بالجودة الشعور بالجودة يمكن أن يحدث لمتذوق لسليقي لكن كيف يعلن لا يدري؟ ربما الفحول المتقدمون لا يعلمون كيف يعبرون عن الكلام عن الجودة التي يجدونها ولهم, ولهم تعبيرات في هذا هي أيضا كذلك تشبه أن تكون شعرا وبعضهم قال عللوا الشعر بالشعر حينما يقولون مثلا أو عللوا الشعر بنثر فني حينما يقولون مثلا هذا البيت فيه رواء هذا البيت جاف لا ماء فيه هذا البيت ككذا يبدو طيبا طيب الريح ثم يفسد ريحه هذا البيت يبدو في الأول كذا ثم يحلو هذا البيت للأسف قد أفسد الفن أفسد لماذا؟ هو كاللحم الذي ما ترك, ما ترك نيئا لينفع وما, وما أنضج يعني وضع على النار فلا هو أنضج يعني يتم للاستعمال ولا للانتفاع به ولا هو ترك نيئا على حاله يستعمل ويطهى من أول أمره في بأي طريقة أخرى لا هو أنت جعلته نصف وخلاص ثلاث واضح؟ فبعض الشعر هكذا أنت لم تكمل ولم تتركه لم تترك مجالا للتعديل ولم... أيضا عبره بتعبيرات هكذا البلاغة توطيك صورا تستطيع أن تستعملها في التعليل للجودة لم تنفعك البلاغة إذا لم تكن عندك ملكة ولم يكن عندك حس تشعر بالجودة من أول الأمر ولذلك البعض يسأل الشعر موهبة أو كذا جزء موهبة طبعا بعد ذلك هناك تنمية لهذه الموهبة. هناك تطوير لهذه الموهبة تحصل وكذا لكن هناك من لست عندهم موهبة من الأصل ويظهر هذا حتى على مستوى الشعوب هناك شعوب غليظة الطبع كدا كدا. العرب معروفون برقة الطبع مثلا يعني عند العرب تشخيص أنهم خطبوا الديار وكذا وكذا وهذا حينما يخطب الديار وحينما لا يرد عليه يقول أخرس يعني هو أيضا ما زال إنسانا ولكنه أخرس فالعرب عندهم لطافة حسن هناك من الشعوب من عندهم لطفة تحس أشد ولكن أدت إلى تمييع الكلام مثلا أو أدت إلى التكلف او كذا هي في النهاية أذواق وتوجهات لا أحد ينكر الوجود الموهبة والاستعداد الفطري في الشعر نعم فالبلاغة تعلل أدوات لتعليل الجودة أكبر دليل او من أكبر المشاهدات على هذا الأمر أنه في الأظهر مثلا ما كان يعنون بالأدب وكانوا يستهجنون هذا وكانوا يطاردون من يشتغل بالأدب وكذا ومع هذا هم أفضل من شرح البلاغة التقريبية المنفروط يحكي لكم كيف كان يخبئ كتب الأدب وكذا وإذا كشف معه هذا كأنه كشف معه زلالة الخمر مثلا ويحكي لكم هذا الشيخ محمد عبد الرحمة الله هو الذي أوجد الحسة الأدبية الوجودة الأدبية في الأظهر المتأخذ نوعا لكن قبل ذلك لا العلوم الآلة وكذا ومنها البلاغة من البلاغة ولم تؤدي البلاغة إلى وجود حس أدبي المادة لم تكن موجودة كانت أدوات كانت استعمالا صوريا في التفسير وفي الحديث وكذا لكن لم تولد هذا الحس الشعوري نعم. هذه البلاغة من حيث وظيفتها جذور علوم البلاغة ترجع إلى رجلين من ناحية التطبيق والنظرية جميعا ترجع إلى عبدالقاهر في كتابيه دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة دلائل الإعجاز يصور فيه علم المعاني يصور فيه علم المعاني أسرار البلاغة يصور فيه علم البيان هذا هو التشبيه والمجاز والكناية وأما علم المعاني فالأبواب الثمانية المعروفة التي نبدأ فيها إن شاء الله تعالى نعم او ربما نبدأ في المحاضرة القادمة نعم فأسرار فاتعلم لو فهمنا ما هي وظيفه علم البلاغه ما هي الجذور الجذور عبد القاهر الجرجاني ومن الناحيه العمليه التطبيقيه لما عند عبد القاهر الزمخشري في الكشاف بعض إذا قيل الزمخشري لا يذكر الا المعتزلي معتزله اثنين يعني هو معتزلي صفت معتزلي هو أنا ماشي نفلتش عاد لا يتكت الزمخشري أصلا إذا وجد في هذا الزمان ما تكلمت ولا تكلم شيوخك ولا شيوخ شيوخك أصلا إذا وجد الزمخشري المعتزلي صاحب الكشاف رحمه الله ورضي عنه نعم فالذي فعله الزمخشري هو أنه طبق الجزء العملي أو التنظيري الذي عند عبد القاهر طبعا هذا نوع من الاختصار الشديد يكاد يمثل اختزاش يكاد أن يكون يعني تقليصا شديدا لكن هو لا مجالة هنا للتوسع فيها المجال اسم محدودة وهذا موجود في الكتب مخصوص ومعروف ليس شيئا يعني يبدع فيه أو ليس شيئا يحتاج إلى تدليل فقط الخارطة العامة هكذا الزمخشري عبدال... آ... آ... طبق ما عند عبد القاهر وأضاف تطبيقات أخرى تدل على وجود قواعد في ذهنه جاء السكاكي بعدهما ولخص ورتب ما عند عبد القاهر واستنبط من الكشاف ما عند الزمخشري ونظم كل هذا في البلاغة التقريرية لأول مرة ووضع من عنده تعديلات وقواعد ومفاهيم منظر التطور كيف هو ثم جاء القزويني رحمه الله جاء القزويني و هذا هذا المفتاح العلوم اختصر عمل السكاكي في تلخيص ما يسمى بتلخيص القزويني الذي هو تلخيص المفتاح واستدرك على السكاتي بأشياء البعض قال إنه كان متعصفا فيها عليه وكذا الآن تفصيلات داخلية انتهت البلاغة إلى تلخيص القزويني ومنه كل المتون بعد ذلك منها هذا المثل هذه جذور تاريخ البلاغة كذلك تحدثت عن الفرق بين الشاهد والمثال الشاهد جزئي تلصم المنطقة مثال يعني صورة صورة لقاعدة صورة جزئية قل هذا جزئي القاعدة كلية جزئي يعني كالمثال. لو وبدو مثلا لأنه المقابل لكن هو جزئي تثبت بها القاعدة جزئية تثبت بها القاعدة كشواهد النحو النحو من 150 سنة على المعروف 150 سنة قبل الإسلام إلى 150 سنة بعد الإسلام هذه القرون الثلافة هذه الخيرية في النحو هذه القرون الثلافة قرون الثلاثة في النحو هي ما قاله العرب فيها حجة ولذلك لما قال أبو فراثن الحمدني الذي ولد سنة 320 لما قال تعالي أقاسمك الهموم تعالي قالوا لا هي تعالي وهو أخطأ, هو أخطأ هي تعالي لو قالها النابغة أصبحت تعالي خلاص ثبتت اللغة بها الشاهد يستعمل فيه النحو والصرف واللغة المعاجب لماذا؟ لأنها هذه العربية الخالصة هذه السانية الخالص واللهذا النح والصرف بالقدم يقال العربية إذا وجد بقط القديمة كلمة العربية وكان علممة بالعربية يوريد النح والصرف. وق مهمة كلمة العربية هي النحو في القديم والح خل فيه الصرف هذا التقليم النح وصرف الذي يجعل سناتلاخ الموجوددة حتى الآن أكل نح أاخذ فرف حاننا وصرف يتخل فيه لأنها ت تعلب بناء الكلممة ووبناء الكلممة النح من حييت العمل يسبك بناء الجلة واللهذا قال أن نحو أبل العربية. والصرف ام العربية لماذا الصرف يعنى بالكلمه الواحده فالصرف ينجب ينجب الولد من الذي يدير البيت النح الاب هذا هو ياتي الاب يدير انت يا ولد تفعل كذا وانفعل كذا وتفعل. طيب انا كيف هيئتي يا والدي كيف هيئتي كيف بنيتي هذه هذا شان امك الصرف انا اديرك اضعك في مكانك بالضبط الان نحو اب والصرف أم الصرف يلد الكلمة يعني لا أدري كيف نؤلف الصرف يعني هو صرف وصابع لكن هي لا يصلح نعم آه كلمة الصرف هو أم يعني فالصرف من النهاية علم الصرف قواعد الصرف قاعدة الصرف أم أم تلد نعم. تلد الكلمة الواحدة بعد ذلك الكلمة هذه ربما تكون صالحة لو هذبها أب ووضعها في مكانها وهو النحو وقد تكون تالفة فاسدة في مكان وفي بناء لم يعنى به النحو وضع كلمة ولدت صحيحة وصحيحة في نفسها وهذه وظيفتها كأم من حيث كونها أم لكن انتها البلاغة لا ترقى بهذه العائلة إلى هذا التركيب أو هذا التركيب إلى إلى مراتب أعلى نعم. فإذا قالوا العربية قديما فهو النحو والصرف هذا كذلك اذا قالوا على العربيه هو النحو والصرف نعم اين اين كنا في الشاهد والمثال نعم في الشاهد والمثال فالشواهد أدلة على ان النحو والصرف واللغة بعد ذلك قواعد البلاغة والذوق وكذا يشترك فيها العرب وغيرهم وامما الاختلافات فتكون في الطباع وفي الناحيه العملية في القصيده وفي الشعر وفي النص ليس في ليس في ذات الفكرة يعني التشبيه والمجاز والكناية هل بذلك تكون بليغا عربيا عند الغربيين تشبيه ومجاز وكناية يعني لا تظن أنك بدراسة علوم البلاغة ستصير لا لا لا هذا هذه قواعد عند كل الناس ولهذا الشاهد هو المثال والمثال ما هو؟ جزئي توضح به القاعدة تنفيه الشاهد هو المثال يصبح الشاهد مثال عند البلاغة في البلاغة لماذا؟ لن ليس نحوا ولا صرفا ولا لغة ولذلك تجدون كثيرا جدا من الكتب من الـ الـ الأمثلة في البلاغة هي من المتنبئ أبي وعلم البديع أكثره من المتأخرين لأن القدماء الجاهلين والإسلاميين لم يعنوا به البديع أصلا فتجد البديع كله من أبي نواس وأبي تمام والمتنبئ وكذا لأنهم لم يعنوا, لم يعنوا بهذا أصلا بباب البديع حتى البعض لا يعتبروا أحيانا أنساه ونأدرس أنساه لا أنتبه إليه لأننا عملي مع الجاهلين لا أجدوه هكذا واضح؟ نعم وختمت الكلام على ماذا؟ المرة الماضية بعد أن تكلمت على الشاهد والمثال لا أنشأت تكلمنا فيها نعم الفرق بين او علاقة عمود الشعر بقواعد البلاغة قواعد البلاغة طاعدة لكل الكلام البليغ بعد ذلك هناك قيود زائدة باختصار هناك قيود زائدة لأكون الكلام شعرا معتبرا هذا هو وقرأنا المقدمة وبينت لماذا وضعت هذا المتن النافع إن شاء الله المقدمة هذه المقدمة ليست في واحد الذي معه نسخة القديمة تنفعه إن شاء الله هذه المقدمة ليست في واحد من الفنون الثلاثة وإنما هي مقدمة بين يديها يتعرف الطالب من خلالها معنى الفصاحة والبلاغة إذ الغرض من هذه الفنون هو أن يتعرف دارسها على الكلام البليغ وان يصحح من كلام نفسه ان تمكن من الوقوف على جودة الكلام ان تمكن فانه سيستعملها في ماذا في تفسير الكلام وهذا الكلام ما الخطأ الذي ارتكبته هنا اه فعلت الاستعاره ماذا؟, ماذا قالوا في الاستعاره قالوا ينبغي ان تكون كذا وان تكون كذا اذا نعم انا أخطأت هنا اسلوب تفكير كال يساعد على الاحتراق لكن لا يحترق هو لا يشتعل بد من وجود اشتعال في الأول كل فلسفة تساعدك أو كل قواعد تساعدك في العمل الذي تبتدئه من عند نفسك هيك البلاغة. هي كالبلاغة هي تساعد ترتب لك التذكير فقط وتساعدك على التعبير وعلى نقل المعرفة لماذا؟ فرقٌ, فرق بين الذوق وبين المعرفة الذوق يحصل الذوق يحصل في الشعر والأدب ولكن الذوق إدراك وليس معرفة الذوق يساعدك على إدراك النص ولكن لن تستطيع أن تعرف أو أن تعلم لماذا صار كذلك ولن تستطيع أن تنقل هذا الكلام إلى غيرك وهذا الذي كان عند القدماء كانوا ينظرون لبعضهم أه يعلموه يا بني إنك لا تستطيع أن تقول فإنك كالليل الذي هو مدركي وإن خلت أن المنتأ عنك واسع انخلت سكت تقاقر رجع وجلت لماذا؟ هناك أشياء في أذهلهم وغضب منها القاهر قال تواصل على أن لا ينطقوا تواصل. هو أصلا ربما لا يستطيعون أن يعبروا عن هذا لكنها موجودة فهمتم هذا البلاغة تساعدك في إخراج هذا الذوق إدراك لقيمة النص وليس معرفة تحصل عندك وليس معرفة تستطيع أن تنقلها إلى غيرك فهمتم الفرق؟ الدكتور محمد أبو موسى حفظه الله تعالى والد كريم الآن يحاول أن يشرح للناس وأن يوضح لهم ما الذي يدور حوله في كل كلامه كيف تستنطق النص وكيف تخرج هكذا له قوالب متعبري معروف تستنطق النص وأن تخرج وأن تستكن هذا الكذا ويحاول ترونه في كل اجتهاده ولم يأتي بجديد هو يحاول الإكشف القديم في كل ما يقوله يحاول أن يعبد الركب بشيء تفهمه في كتابه تيسير منهج البلغاء تجده يعبر عن الأسلوب والمنزع عند حازم قرطجاني وما الأسلوب وما المنزع والمنزع عام من الأسلوب المتاخرون يقولون في كل هذا أسلوب كل ما اختص به الشاعر أسلوب وإلا أن يكون التركيب النحوي وكذا هناك مشكلات في هذه المسألة كلها تدور حول أن نعلل وأن نفسر وأن نصفه هذا الذي نجده في أنفسنا عند تفسير النص لكن هذا وجدناه بذوق شخص لم, يح... لم يشعر بالذوق أصلا أنا أحاسي الكلام ده مش أي كلام خلاص لن تعلل شيئا ليس تع... هناك ما تعلله عندك أصلا لن يحدث عندك الشعور لتعلله تهمنا هذا والفصاحة شرط في البلاغة فحتى يكون الكلام بليغا هذا كما يظهر من التعريف مع فصاحتها والفصاحة شرط في البلاغة فحتى يكون الكلام بليغا يجب أن يكون اولا فصيحا كما سياتي ولذلك تعرضت او تعرضت هذه المقدمة لمتعلقات الفصاحه والبلاغه المتن فصاحه الكلمة خلوصها من تنافر الحروف والغرابه ومخالفه القياس فصاحه الكلمه خلوصها من تنافر الحروف والغرابه ومخالفه القياس الشرح الفصاحه تتحقق في الكلمة وتتحقق في الكلام وتتحقق في المتكلم والفصاحه في اللغة هي البيان والظهور وانما في الاصطلاح هذا فصيح هذا فصيح عما في نفسه لم يفصح عما في نفسه نعم الفصاحه تتحقق في الكلمه وتتحقق في الكلام وتتحقق في المتكلم والفصاحة في اللغه هي البيان والظهور وانما في الاصطلاح فانها تعرف بحسب موضعها فص... يعني الموضع قلنا الكلمه والكلام والمتكلم ففصاحه الكلمه تتحقق بأن ينتفي فيها ثلاثة امور يعني اذا عندنا الان ابداوا في التركيز الشديد عندنا الآن مع فصاحتي الفصاحه تتحقق في ماذا الكلمه الكلام هو الكلام هنا نقول الك الكلم الكلام نقول الكلمه الاول, الأول. نعم الكلمه والكلام هنا لا يعنينا كثيرا الآن فصاحة المتكلم فصاحة المتكلم لماذا لأنا نتحدث عن البلاغة وليس عن تعرف البلاغة في الكلام وليس عن تعرف البلاغة في البليغ أو المتكلم. Haw إذا عن التعرف البلاغة في المتكلم نعرف ما هي الفصاحة المتكلم ولماذا لأن المتكلم المملكة يقدر بها المتكلم على أن يأتي بكلام بليغ والبليغ الفصاحة مع البليغ هناك entrevرأتشى إلى الكلام على فصاحة المتكلم فخلاص المتكلم انتهى اذا, إذا لم نتكلم على المتكلم مطلقا لا في البلاغة ولا في الفصاحة اذا علمت ما هي البلاغة وما هي الفصاحة علمت من هو البليغ ومن هي الفصيح فالذي يعنينا هنا هو الفصاحة في الكلمة وفي الكلام واضح طيب ففصاحة الكلمة تتحقق بأن ينتفي فيها ثلاثة أمور هذا الكلام سيبقى معكم العمر إن شاء الله تفهمون خريطة العلوم ففصاحة الكلمة تتحقق بأن ينتفي فيها ثلاثة أمور الأول تنافر الحروف إذن أول شيء في فصاحة الكلمة أن ينتفي فيها طبعا انتفاء تنافر أكتب انتفاء أم صهوم. تنافر الحروف الأول تنافر الحروف وهو وصف في الكلمة يجعلها ثقيلة على اللسان وعسرة النطق. عسرة النطق وهو وصف في الكلمة يجعلها ثقيلة على اللسان وعسرة النطق فالنطق بلفظة هؤخع ثقيل وهي كلمة استعملها أعرابي ويريد بها نوعا من النبات وذلك لما سألوه عن ناقته فقال تركتها ترعى الهوخو وقيل إنها لا أصل لها وإنما الصحيح هو خوخو الله يشفر أهل يستني أحسن نعم وقيل إنها لا أصل لها وإنما الصحيح فيها هو خوخو إذن وصف في الكلمة يجعلها ثقيلة على اللسان وعسرة النطق وهذا الوصف حاصل في داخل حروف الكلمة الواحدة خوخو أو هوخو في داخل الكلمة الواحدة كلامنا على الكلمة لا الكلام نعم. وكذلك, وكذلك النطق لا لا الوقت المحدود وكذلك النطق بكلمة مستشدرات ثقيل كما قالوا في البلاغة فاليوم هذا مثال سائر فاليوم البلاغة وهي بمعنى مرتفعات وهي كلمة أوردها مرء القيس في قصيدته المشهورة ضمن المعلقات قال غدائنه مستشدرات إلى العلا تضل العقاص في متنن ومرسله والصواب أن ضابط التنافر لأن هذا مشهور في بعض الكتب والصواب أن ضابط التنافر ليس هو القرب والبعد في الحروف على طريقة الكلام في التجويد وإنما المرجع في هذا هو الذوق السليم الحس يعني إذن كيف نصحح هنا ما الذي نرجع إليه الحس نقول الحس لأنه هكذا في الكتب هكذا عبروا عنه فأريد أن أوحد لك حتى أوثر عليك المجهود في المراجعة والتحصيل كما قلت لكم هذا كتاب ليس فيه إبداع تقريبا كل ما فيه لذا كان فيه إبداع فهو التيسير الشديد جدا هذا ما قصدته أن تخرج ان شاء الله تعالى من هذا المجلس وأنت حصلت وشربت هذه بافكارها هذه القواعد بأفكارها بفلسفتها هذا أهم شيء عندي نعم والصواب أن ضابط التنافر ومن يعني من دواعي ذلك أن استعمل المصطلحات التي في الكتب حتى لا أشتت ذهنك والصواب أن ضابط التنافر ليس هو القرب والبعد في الحروف على طريقة الكلام في التجويد وإنما المرجع في هذا هو الذوق السليم فكل ما اعتبره الذوق السليم مستثقلا عسيرا في النطق فهو متنافر كل كلمة تنطق بها سقيلة فهي كذلك شعور حس فقط ما مرجعها شعور ستعارض أن تحرف لماذا لانه لن يستقيم لك على اى ضابط يقول لك القرب الشديد في الحروف et كلمات sch worries شديد ini again البعد الشديد في الحروف bul t is we call would be يقول لك ينبغي التوسط تأتي كلمات متوسطة و المخارج متقاربة مع هذا يعني في المتوسطة في القرب و مع هذا كلمة ثقيلة الضابط هو الحس هذا اكثر ضابط يستغرق دون ان يخرج منه كلمة واحدة الحس عندما شعرت في الكلمة بثقل هذا هو نعم. لكن هذا سيقودنا إلى استدراك ساذكره الان ليس موجودا في كتب البلاغ موجود عند البعض وجئت لكم بكلام البعض من المعاصرين قلت هذا هو الكلام ولكن ينبغي الانتباه ولكن ينبغي الانتباه هنا الى ان الثقل قد يكون مطلوبا هذا ليس في كتب البلاغه انتبهوا ولكن ينبغي الانتباه هنا إلى أن الثقل قد يكون مطلوبا اذا دل على المعنى وهذا في القرآن فلا أرى الصواب في صف من يقول هذا كلام علي أنا إذا أصبت فيه فلي غنمه وإذا أخطأت فعلي غربه فلا أرى الصواب في صف من يقولون بالثقل في مستشجيرات مثلا ف tą amr القيف <تصفيق> فلا أرى الصواب في صف من يقولون إنه في صف من يقولون بالثقل في مستشجيرات بإطلاق دون مراعاة السياق والمعنى هو ماذا قال في هذه الثقصيدة قال وفرع تصف الفرع الفرع هو الشعر المرأة يقال فيه عند العرب فرع إذا كان كثيفا يغشي الظهر طويلة قال وفرع يغشي المتنى أسود فاحمل أثيث شوف المذهب من الأول فيه أشياء هكذا كثيرة أثيث كقنو النخلة المتعسكلي غدائره مستشدرات إلى العلا تضل المدارة مثنن ومرسلي هذه الأشواك هو بنس بنس خشبية ها تضل في مثنًا ومرسلًا قايتم هذا؟ فيقول غدائره مستشذرات إلى العلاء انظر إلى تخليص الجدائل في صوت الكلمة يخلص بعض الخصل من بعضها ويرفع الشعر كثيف جدا وهو أصلاً قال كقنو النخلة المتعسكلي هناك هذه الشماليخ التي تنزلها كذا وتتداخل تعمل اكسات كثيرة. صح؟ آه فكقنو النخلة المتعسكلي غدائره هذه الجدائل والضفائل مستشديرات إلى العلا معلقة إلى الأعلى فلو أنك لم تستعجل النطقة وجئت عند الكلمة وأبطأت وخلصت الحروف من بعضها كما تعلمت في التجويد سمعت صوتا في تخلص الشعر غدائه مستشديرات إلى العلا همتم هذا؟ فربما كانت الكلمة مطلوبة في مكان ولو كانت الفصاحة لو انظرت إلى مستوى هذه القصيدة ومستوى هذا الشعر عموما لو كانت الفصاحة مطلوبة هنا في هذا المكان بمعنى الخفة خفة الكلمة فكان سهنعا عليه جدا أن يبدلها بكلمة أخرى هو أراد أن يأتي هنا وكأنني أتصوره يؤدي وأبطأ وخلص وأدخل بين الحروف أصوات هكذا فهمتم؟ في الصورة لأن السياقة إنه يصف كثافة شعرها وكذا, وكذا كما قال ابو موسى في شرح هذه القصيدة قال هذه الهيئة التي وصفها وصف به هذه في 22 بيته قال هذه الهيئة تدلنا قطعا على, على أنها ابنة ملوك ولذلك شوف هذه التفصيلات تقودنا إلى الأعلى تفهم امرأة القيس في النهاية امرأة القيس يقولون شاعر ماجن الأمر ليس كذلك ابن أبي كان كذلك. كان كذلك لكن امرأة القيس لا أمر القيس استعمل هذا كان كل تركيزه على وصف هذه المرأة بما يدل على ابنة من هذه ولذلك قال وبيضة خدر لا يرام ليس لا, لا يولد خباؤها لا يرام هذا شيء فكر وبيضة لا يرام خباؤها تمتعت من لهو بها غير معجلة تجاوزت تلميذات لا <تصفيق> <قل ديالي. تصفيق> قال وبيضة خدر لا يرام خباؤها تمتعت من لهو بها لا تفهم الكلام تمتعت من لهو بها غير معجلي تجاوزت أحراسا وأهوال معشر علي حراس لو يشرون مقتلي يعني ينشرون مقتلي إذا ما الثري في السماء تعرضت تعرض أثناء الوشاح المفصل فجئت وقد نضط لنوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضل فقالت يمين الله ما لك حيلة وما إن أرى عنك العماية تنجلي ما المفترض هنا أن يلهو لكنها ماذا قال خرجت بها تمشي تجر وراءنا على أثرين ديل مرط مرحل مشغول مغزوج واضح؟ ثم أخذ ياسفها وصفا في النهاية هو لا يريد المجول هو يريد أن يدل على من هو ولذلك حتى حينما وصف الفرص في نفس القصيدة ماذا قال؟ وصف الفرص أوصافا تدل على أن هذا الرجل ملك وهناك فريق يعنى بهذا الفرص أصلا يعني ليس فرصا عادية وحتى لما ذبح الناقة للفتيات حينما قال ويوم شف كل هذه الدلائل تقف عليها بالتدقيق في الشعر لا موجود خلاص حينما قال ويوم عقرت للعذارة مطيتي فيا عجبا من رحلها المتحملة لما ذبح الناقى فتسارعنا على تسابقنا إلى حمل متاعها فهو يصف جمال هذا الحمل هذا الذي كان عليها هذا الذي يتحمل عليها يصف جماله ويعجب منه صح؟ إذن يقول لك كيف كان فيا عجبا من رحلها أو لرحلها رواية أو لرحلها المتحملة يظل العذارة يرتمين بلحمها وشحم كهداب الدمق في المفتال الحرير الجيد الشديد الفتل المفتل الذي إذا قصها كظهرت أهدابه وكذا فيقول لك ناقة أيضا ليست كناقة غيري عنايته بها طعامها مختلف حالها مختلف كله مختلف لما وصف الفرس قال وقد أغتدي والطير فيه وكوناتها بمنجرد قيد الأوابدي هيكلي مكرم مثرم مقبل مدبر معا كجلمود صخر خطه السيل من عليه. وصف الفرس كل هذا اتجاه إلى ماذا إلى من أكون في النهاية هذا هو ما يسميه القرطجني منزع الشاعر وهذا هو السر الغائب في تفسيرنا للشاعر الآن تخديم المعاني الجزئية الداخلية المعنى الغرض الكلية الذي يسمى المنزع او القصد أو كذا أو كذا أو السر في نفس الشاعر أو كذا أو كذا وهذا لما سألتكم في المرة في الماضية ما الفرق بين شاري عمر بن أبي الربيعة وشاري عمر القيس فرق كبير جدا هو أخذ أساليبه وصوره الداخلية لكنها غاية عند عمر وعند مرأ القيس يبكي بها على ماضي همتم الفرق؟ نعم قلت ولكن ينبغي الانتباه هنا إلى أن الثقل قد يكون مطلوبا إذا دل على المعنى وهذا في القرآن فلا أرى الصواب في صدق من يقولون بالثقل في مستشزيرات بإطلاق دون مراعاة السياق والمعنى وإلا كانت ألفاظ فاستغلظ ولا يبطئن في القرآن ثقيلة وهي ألفاظ قرآنية قلت وهذا بحث لا يليق تفصيله في هذا المقام طيب كنت علقت هنا قلت ولستشذار له تعلق بتخليص الحروف ومثله كثير في القرآن فسبحه بعضهم قال توالي حروف الحلق لأن حروف الحلق صعبة توالي نعرف في التجويد توالي حروف الحلق يحدث الثقل فسبحه مشكلتنا ماذا نفعل نأتي هكذا لا هذا ليس الثقيل في القرآن أنت عايز تؤمن يعني إيمان كده يعني خلاص تسليم العوام سلم لكن لا أرى ثقلات وعيب أن أكون أدرس علوم الكلام التي هي براهين ومقدمات وكذا وقواطع وأدلة ثم أفرق بينها بين الشعر والخطاب وكذا وأدرس المنطق ثم تأتي وتقول لا أنا لا أرى ثقل له لا, لا ثقل فسبحه, فسبحه ثقيل فيها ثقل قطعا مشاهد وملموس نعم أفرأيت من اتخذ إلهه هواه إذا قرأت أفرأت هواه فتمرها ستفعلها كذا لكن إذا أردت أن تخلصها ستأتي هنا وتتكلف حتى في المين الساكنة وفي وحدة لدواء وفاء تختفي لقربها والاتحاد سعرفي حكمها نص على هذا قال تأتي هنا وتتكلف الإظهار لأن طبيعتك ستمررها ستخفيها إذا لم تنتبه وتتكلف هنا طيب هل كان القديم يتكلف؟ لا إذن القدماء كان لهم مستوى من تحقيق الحروف ليس عندنا أو أن الضعف حدث عندنا بسبب دخول السرعة في الأداء واللغة وكذا فلم نخلص الحروف بعض الحروف لم نخلصها والقدماء خلصوها فكيف أضع القاعدة على مقياسنا نحن فهمتموا السكرة إذا كان في القرآن كذلك ونحن متفقون على أن القرآن ليس فيه ثقيل ثقيل من جات أن يكون مذموما فلابد أولا من مرحلتين أن تحرر ما هو الثقيل فإذا ثابت وجود الثقيل هل مطلوب في مكانه أو لا قد يكون مطلوب في مكان. فسبحه في هاتقل وربما أرادك الله تعالى هنا أن تتأنى تسبحه وأن تخلص كل حرف يعطي جزءا من المعنى في كلام اللغويين والنحاء نعم الحرف واللواد حروف المباني ليست جزءا من المعنى لكن في البلاغة جزء من المعنى لأنه يدد الشعور لكن الحق وحدها لا تعطي نعم وكذلك تخليص الصفات فاستغلظ الغين حرف غليظ اللام رقيق الضاد اغلبنا يقول فاستغلظ لا لا لا لا صح لكن الصواب فاستغلظ فاستغلظ استغلظ هذا في تكلف قطعي وفي نسبه ثقه قطعيه لا لا أحد يناقش في هذا ولكنه في الصفات وليس في الحروف يعني توالي الضاء مع اللام مع الغين أو الغين مع اللام مع الضاء هذا لا شيء فيه من جهة جسم الحرف لكن المشكلة في صفات الحرف لكن هناك مشكلة حينما تتقارب حروف الحلق فيها ثقل تحتاج إلى أن تتأنى وكذلك في الميم الساكنة واحذر لدى واو وفاء تختفي لقربها من الفاء والاستحادي مع الواو فعرفي نعم. فقلت هذا كله ثقيل أو كل هذا كله ثقل يأتي بالضربة ولا أحسب أن مستشدرات كانت ثقيلة على امرئ القيف ليست ثقيلة عليه كيف هو غدائره مستشدرات إلى العلا اتخيل أن الكلمة أجزاء جملة غدائره مستشدرات أقرأ لكم في الـ الشيخ الـ عبد الرحمن بن حسن حبنك الميداني رحمه الله تعرفونه في كتاب البلاغة له أنا وقفت له على نص جيد لأن هذا كلام ينبه عليه بعض المعاصرين تكلم بهذا الكلام وأورده وشرحه وكذا وكذا وقال هناك فرق صبعا بين الكلام الحوشي وزريب وبين الكلام الثقيل على الغليظ وكذا ثم قال ويحسن به أن يختار لبعض الموضوعات مفردات ذات جرس موسيقين وإيقاع رشيق جميل ويختار أيضا من الكلمات ما يلائم المعنى من لين وسهولة أو قوة وجزالة هذا مفهوم لأن هذا أصول نقض الشارع يفهمون هذا ويختار أيضا من الكلمات ما هو اليق بالمناسبة وبالموضوع العام للكلام وأكثر ملاءمة لهم جميل ويبتعد عن الحوشي الغريب إلا في مجال التعليم أو لنكتة أدبية خاصة ويجعل الصعب الجاموح مقصورا هذا الصعب لفظ الصعب الصعب الجاموح مقصورا على مواطن خاصة تستدعي النكته الأدبية اختيار بعض منها يعني اذا كيف نوثق لماذا قال هنا يقول من الكلام هكذا قل واتى بنفس الكلام قال القسم الرابع الصعب الجاموح وتتفاوت درجات هذا القسم ومن الصعب الجاموح ما هو حوشي الغريب ولكن ليس كل صعب جموح كذلك يعني حوشي غريب فقد لانت في ألسنة العربي كلمات صعاب وبقيت مستعملة لانت شوف لانت فقد لانت في ألسنة العربي كلمات صعاب وبقيت مستعملة دارجة بين أدبائهم إلا أنها صعبة على الألسنة لها جموح ونفور مثل الكلمات التالية غضنفر من أثناء الأسد مستشذر أي مفتول مفتول إلى العلاء عقعق اسم لطير والأديب رفيع الأدب مرحف الحس في ذوق الكلمات يختار في كلامه من القسمين الأولين هو الليل السهل وكذا, وكذا ثم قال ويختار ويختار الكلام الذي قرأناه وقال ويجعل الصعب الجموح له قسم الرابع الصعب الجموح لقرأناه الآن ويجعل الصعب الجموح مقصورا على مواطن خاصة تستدعي النكتة الأدبية اختيار بعض منها تهمتم هذا؟ فأنت أحيانا تأتي هنا وت... ويأتي معك الثقل مطلوبا للمعنى إذن كيف نوصق بين هذه الفكرة وبين ما نقرأها في البلاغة ما في البلاغة هو الأصل لو لم يكن لصوت الكلمة دلالة قوية على المعنى فربما كانت الكلمة تدل فقط بالدلالة بال... الصوتية قليلة أو بعضهم دلالة الصوتية قوية إذا لم يكن كذلك فالأصل أن يأتيها سمحا سهلا على اللسان فإذا جئت في موطن أردت أن تحيي به صورة أو صوتا أو كذا واستدعى ذلك ثقلا في الكلمة وصعوبة وبطءا وكذا وهذا له علاقة بفهم المعنى والشعور به هنا الكلمة تكون أفصح من الفصيحة تهمتم هذا؟ لأنها دلت بأشياء كثيرة ليس بمعناها فقط بل بصوتها وثقلها كذلك نعم هذا الأول تنافر الحروف ووقفنا على الاستثناء هذا الاستثناء ليس موجودا في الكتب القديمة مهم الثاني الغرابة وهي أنت لماذا أقول لك هذا ولماذا أضغط هذا الاستثناء مع أنه الآن ندرس على طريقة التراث كتابا قديما حتى لا أخنف عزمك تقرأ في القرآن ترى نفس القواعد ترى نفس القواعد مطبقة معك ترى كلمات ثقيلة ولكن أنت تقول ماذا لا القرآن لست فيه ثقيل خلاص انتهت أنا هو قرآن أنا لذلطات فكابرت نفسك فخنفت عزمك الرجولة تهزت يعني لا أنت لا القرآن ولا لأك هذا التقييس عليك أن تراجع القاعدة هذا قبل القاعدة قرآن قبل, قبل القاعدة هذا جاء متأخرا عن القرآن فهمتم هذا؟ نعم ولن يقل أحد أن الأمر قد نضج تماما بحيث لا استدراك ولا إضافة ولا تعقيل ما زال القرآن موجود وما زال الشهر موجود نعم الثاني الغرابة طيب لذين يسمعون التسجيل هذا نحن نكتب لذلك نبطه أحيانا الغرابة يعني ينبغي أن تنتفي الغرابة ينبغي أن تنتفي الغرابة ما هي الغرابة؟ يقول وهي أن تكون الكلمة غير مألوفة الاستعمال طبعا هذا ليس الثقر ولكن كثيرا ما تكون الكلمة الغريبة في المعنى ثقيلة لماذا؟ لأنها هجرت لأجل ثقله لكن ليس لزاما قبما تهجر الكلمة ولا الثقيلة استعملت كلمة أخرى نعم وهي أن تكون الكلمة غير مألوفة لإستعمال بحيث نحتاج إلى البحث في المعاجم وكتب اللغة للوقوف على معناها وهو شيء غير الثقل فقد تكون الكلمة ثقيلة لكن مألوفة وقد تكون خفيفة لكن غريبة المستشدرات مألوفة مألوفة فسبحه مألوفة بهذه الإضافة مألوفة لا يشكي لا يستطيع الفعل هذا الإضافة ليست مهجورة هذا الإسناد في الفعل ليس مهجورة واضح؟ وربما تكون سهلة ولكن مهجورة نعم فقد تكون الكلمة ثقيلة لكن مألوفة رضانفر ثقيلة تلك إذن قسمة ضيزة ضيزة يعني هذا الضعيف النفسي هو الذي ينكر أنها ثقيلة لا ثقيلة في القرآن ثقيلة ضيزة مقصودة انظر للسياق ما ستعرف تلك إذن قسمة ضيزة شوف بغضت هذه القسمة أصلا صح؟ شوف بغضت ضيزة آه. اللغة عبقرية أكثر مما نفهم وهو شيء غير الثقل فقد تكون الكلمة ثقيلة لكن مألوفة وقد تكون خفيفة لكن غريبة من ذلك كلمة تكأكأ القوم بمعنى جتمع القوم وكلمة إفرانقعة القوم هذه وحشية لكن فرانقع صعبة أسهل من ضيزة وأسهل من غضانطر لكنها مهجورة وكلمة فرانقع القوم لكن طبعا في الغالب المهجور غريب المهجور ثقيل لأن من أعظم أسباب إن لم يكن الأعظم أسباب هجر الكلمة أن تكون ثقيلة نعم. من ذلك كلمة تتأكأها القوم بمعنى جتمع القوم وكلمة فرانقع القوم بمعنى تفرقه وقد رويا في ذلك أن رجلا سقط من فوق حمار فاجتمع عليه الناس فقال ما لكم تأكأتم علي ككتأكئكم على ذي جنة فرنقعوا عني فالكلمتان هنا غريبتان لا يمكننا الوقوف على معنيهما إلا بالرجوع إلى المعاجم ومن ذلك كلمة اطلخمة بمعنى اشتد فهي كلمة غريبة لا يوقف عليها ولو من قبل العربي الفصيح بيسر ويبلغ الأمر درجة الإسفاث حين يكون الإغراب مقصوداً من بعض الناس المستضرفين فمن ذلك كلمة جحلاً جاعي من البيت المنسوب في اللسانة العرب إلى الهميسع وطمحة صبيرها جحلاً جاعي لم يحضوها الجدول بالتنوع نعم. نعم طبعاً هذا الكلام لا يعني في المقابل أن يكون الكلام مبتدلاً ولكن هنا قلت لكم الذي استمع إلى أصول نقد الشارس يستفيد أكتر هنا ينبهون على أن الكلمة لا تكون وحشية ولا تكون غريبة ولكن في المقابل كذلك ألا تكون مبتذلة يعني لا تقول مثلا قلت شعرم في مصر تقول واخذها كالطمطماية طماطم يعني هذا طماطم مبتذلة كذلك ضربت مثلا ببيت لعمر بن أبي ربيعة وقعت فيه كلمة الحب مبتذلة في الحقيقة او كلمة الجمال يقول وجمال وجهك فوق كل جميلة أه؟ وجمال وجهك فوق كل جميلة ماذا قال بعد ذلك؟ كلمة وجمال وجهك في هذا الشطف وجمال وجهك فوق كل جميلة أبيت أفضل ماسخ يعني. ما يعني, يعني أتخيل أن التي كان يخاطبها يعني سهلة يعني. ليس أي حاجة بمناسبة أبو الشر بن برد ذهب اليه بعض النقاد وقالوا له انت يا رجل الذي يقول كذا واتوا له بشعر فخم جدا فبصلوا راس المولدين اتوا له بشعر فخم جدا جدا واتوا له بشعر البيضه والديك والفرخه ويا اخي وخكذا انا لا بكلام احفظه يعني اصلا ففقالوا يا رجل الذي يقول هذا يقول ذاك يعني هذه ذره وهذه بعره ما هذا الكلام فقال أما الاولى فشعري واما الثانيه فانا لا اكل البيض من السوق وان لي جاريه وان لي جاريه تجمع من الدجاج وهذه عندها احلى من قصه نبكي هكذا <تصفيق> قال كذا قال عندها احلى من قصه يعني هذه انا قلت يعني كلام كبير هذه عندها احلى من قصه نبكي قال وتجمع لي البيض والدجاج ويمدح فيها انها يعني خدومه جميله وكذا يدللها يعني فقال هذا شعري واما هذه فان لي كلاما يعني اعللها به يعني. وجمال وجهك يخطف الابصار صح نعم ارى جمالك فوق كل جميلة وجمال وجهك يخطف الابصار بيت ميت بارد من اوله الى اخره الا طبعا نفس التعبانه يعني خلص يا من اعتاد على العلو والثقف لن يقبل هذا الكلام لابد ان يعلم والثقف نعم قلت وتنبيه انما المعتبر في غرابة الكلمة وعدم غرابتها استعمال العرب هذا التنبيه المهم إنما الم... وبعضهم نبه عليه انما المعتبر في غرابة الكلمة وعدم غرابتها الان لا يدخل احد مطلقا الان الان البيب القاع لا يفتح ان شاء الله إنما المعتبر في غرابة الكلمة وعدم غرابتها استعمال العرب الفصحاء وليس استعمالنا فإن كثيرا من كلام العرب المعروف المعروف فيهم قد استوحش فينا ولو أطلقنا الغرابة على كل ما يستوحش معنا دون مراعاة القيد المذكور لكان في القرآن غريب فح يعني لو أننا أطلقنا الميزان وقلنا الأمر نسبي هذه الموضة هذه التأليعة كل حاجة نسبي نسبي نسبي لا لا لا النسبية لا تكون موجودة النسبي غير موجود كل شيء نسبي غير موجود لا يوجد نسبة النسبة هذا مفقود في الحقيقة لأن الموجود موجود في ذاته دون أن يتعلق به نسبة إلى أحد ولهذا حينما نقول الحق الحق هو حق في ذاته قد حق وانتهى خلاص فقط واجب تعلقت به ذمة مكلف لم تتعلق هو واجب في نفسه انتهى خلاص احنا تقول عقيده اعتقدوا في الاله وفين لا يعتقد وعقيده كل شخص صحيح لا ما واحد يا اثنين يا ثلاثه ما ينفعش يبقى واحد وثلاثه المسيحيون النصارى يقولون, يقولون الاب والابن والروح القدس يقولون الاب والابن والروح القدس ونحن نقول اله واحد هم من هذا الملغى بعد ثلاثه يعني خلاص انتهت لكن هم يقولون ثلاثه واحد ما هو يا واحد يا ما ينفعش الاثنين يش كلنا كلنا اخوات كلنا عايز نتعامل تتعامل اه دوله اه كلنا ده ملحد بهائي كذا ماشي اللي بتقول كلنا واحد عشان يبقى دين واحد لا مش دين واحد طبعا ثلاث دينا واحده هو الكافر وكافر ومن لم يكفر الكافر فهو كافر الذي يقول مهما كبر امامته والذي يقول النصارى كفارا هو كافر خارج عن ملك الاسلام مخلد في النار ان مات على ذلك هذا لا يناقش بعد ذلك هناك قواعد في الكلام وقواعد في التعامل مع الناس خاصه لكن العقل قبل كل شيء إله واحد او ثلاثة واضح؟ من قال ثلاثة كفر خرج عن الإسلام وعن التوحيد وعن كل شيء بدون نقاش واعتقادنا الجازم الصحيح الذي سيكون أنه سيخلض في النار اللي لم يسلم اللي مرجع للتوحيد خارج في النار منتهل لا كلام في هذا أما احترامك للآخر ومرؤتك معه له باب آخر لكن قمة السفالة وعدم المروءة أن تبيع دينك لأجل أن تقول إنه مثل يعني خلاص كدنا إخوة لا, لا تحتاج إلى أن يكون, أن يكون أخاك حتى تعاملهم وعمل حسنا أضع القوانين وتعامل وخلاص وتعايش وانتهى واضح نعم نعم العرب نعم قضية النسبية هي جرتنا إلى طريق آخر قضية النسبية لا يوجد شيء نسبي وإذا قلت فصاحة العرب إذن عند العرب الفصحاء لكن يوجد نسبية في شيء آخر لا تتسبية في الحقيقة وإنما تعدد حينما تقول أنا أريد أن أقول شعرا جيدا ويكون من معايير الشعر الجيد الكلام الجيد أن يناسب المقام فالمقامات تتعدد فيها الجودة الآن لا يصح أن تستعمل كلمة أن تستعمل كلمة مثلا أن هذه الكلمة ويثقل على الألسنة أو, كدا أو, كدا أو مثلا كلمة كلمة التعريس تعريس ومعرس بالسيل طبعا التعريس ومعرس لماذا هذه الألفاظ لها ظلال في مجتمعنا المصري غير جيدة وعند العرب تعني الإقامة عرّس بفلانة عرّس بفلانة أقام بها قليليا هذا ربع لا لما على الربع القديم بعسعسة كأني أنادي أو أكلم أخرسة فلو أن أهل الدار فيها كعهدنا وجدت مقيلا عندهم ومعرسة يعني تعريسا في هذا المكان مكان أعرس فيه أقيف لكن لو استعملته في ندوات شعرية مفتوحة وكذا وكذا هذا اللفظ له ظلال نعرفها في الشارع غير حميدة فليس من الحكمة أن يستعمل هنا لكن عند التحقيق وعند نقد القصيدة لفظ فصيح جميل واضح ليس الاشتراك في أصل معنى مطلقا لكن صوت الكلمة سيقطع ذهن المتلقي عن الانسياق والانسياب فينبغي أن تراعي هذا اللحظ وأنت تقول قصيرا في مصر مثلا ألا يأتي تجعله مقاما تجعله إقامة تجعله كذا كذا دوام أي شيء لكن لا يصح هنا والكلمتان فصيحتان وهذه ليست نسبية هذا تعدد لمواقع الجودة تهمتم الفرق؟ كمراعاة المقام هو عين مراعاة المقام هذا هو فكذلك في القرآن نأتي هنا إلى قضية الفصيح وعدم الفصيح مرجعه العرب وإلا سنظل حجر ننحدر ننحدر, ننحدر ننحدر إلى أن يضيع أي معيار للفصح إذا كنا نظل في كل زمان نقول الفصحة باعتبار القوم المتحدثين طيب إذن أين الفصحة ذهبت الفصحة لا يوجد غير فصيح قالت انتهى واضح؟ قلت ولو أطلقنا الغرابة على كل ما يستوحش معناه دون مراعاة القيد المذكور لكان في القرآن غريب كلفض عسعسة والليل إذا عسعس فنحن لا نعرفه إلا من خلال المعاجم أو مصنفات التفسير طبعا من هنا تثبت معايير عمود الشعر في قضية الفصاحة ومن هنا نعلم كيف ضيع العصريون الألفاظ الفصاحة لأنهم انساقوا مع النسبية في هذا وقالوا لا لابد أن يكون ليس من المعاجم وينقضون ينقضون كلامك بأنك ذهبت وأنت تقول الشعر وأخذت من المعاجب. هذا لا يسوءك لأنك تأخذ منها الفصيح يسوءك لو ذهبت إلى المعاجم وأخذت الهوخع هذا يسؤك لا لا يسوءك لو أخذت الهوخع فقط لكن لا يسوءك أن تأخذ, أن تأخذ كلمات فصيحة إذا لم يكن لها مدلون عند المعاص أو تفقل على ألسنتهم جدا وكذا هذا شاء آخر ترينكم هذا؟ نعم إذن طيب ما مرجعها هذه الغرابة كلام الغرابة كلام العرب إذن يعني ما المعاجد التي هي علم يسمى علم اللغة. اللغة نحن نحدد المراجع بالتمام الآن طيب تذكروا شيئا لتكون على على ذكر منه نحن نعرف البلاغة فاصبح الحس مرجعا للبلاغه واصبحت المعاجم الان معنا مرجعا للبلاغه طب اذا المعاجم هنا لا لا سياتي في الكلام نعم. نعم. الثالث مخالفه القياس أخرجوا كلمة القياس الفقهي مطلقا كلمة مخالفة القياس في اللغة هنا يعني خطأ في, في هذا الباب لأنها تعني مخالفة الصرف مخالفة لابد من انتفاء مخالفة القياس يعني هذا ال ال الظل لكلمة القياس عند القياس نحن نحن فيه مثلا يقول القياس كذا والاستحسان كذا الثاني صحيح لا لا هذا هنا شيء آخر نعم الثالث مخالفة القياس نتكلم في الأشياء التي ينبغي أن تنتفي لتكون الكلمة فصيح وبعدها ننتقل إلى الكلام ليكون فصيح ونتناول شروطه ثم نكون قد انتهينا من هذا الجزء مع فصاحته ذينا يستعملنا للتسجيل ينتبهون إلى أننا نشرح على اللوحة كلمة مع فصاحتي يعني تكتب أمامك تعريف البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته مع فصاحته بعد ذلك ننتقل إلى مطابقة الكلام لمقتضى الحال تترتب إن شاء الله وتعالى الدنيا في ذهنك نعم يعني هذا صعب في الكتب نوعا حتى في شرح الدمنهوري رحمه الله على الجوهر المكنون صعب أيضا ليس سهلا وهو أن تكون الكلمة مخالفة الثالث مخالفة القياس وهو أن تكون الكلمة مخالفة لقواعد مفردات الألفاظ وهي قواعد علم الصرف الصرف دخل في العائلة هذا الكلام حقيقي ليس وعظي ليس توسع وفرح طبعا العلم كلها حلوة طبعا كله في البلاغة لا لا الصرف الصرف مخصيل قواعده وضبط الكلمة على قواعده شرط في فصاحة الكلمة وفصاحة الكلمة شرط في بلاغة الكلام فاهمتم فعلم الصرف من علوم البلاغ قطعا هذا كلام علمي ليس كعلم الصرف طب لماذا لا نجده هنا سنرى الصرف والمعاجم والحس مراجع للبلاغ هذه ممارسة وتلك قواعد ومفاهيم علوم طيب يعني هذه لن توضع في الكتب موقعها الممارسة و... والذوق لكن ينبغي في كتاب علوم البلاغة أن, تو... أن يوضع معجم وأن يوضع كتابا في الصرف طيب إلى الآن ينبغي طيب من ذلك, قو... من ذلك أن قول أبن أجمي الأجلي الحمد لله لعلي الأجلي أو من ذلك قول ينبغي يحدث من أنه من ذلك قوله نعم من ذلك قوله أبي النجم الأجلي الحمد لله العلي الأجلالي الواحد الفرد القديم الأولي والصواب هو أن تقول الأجل لقاعدة صرفية ما هي؟ لأن القياس أي تطبيق القاعدة مصطلح البلاغيين القياس هو الصرف خلاص لأن القياس أي تطبيق, القاعدة أو أي تطبيق القاعدة هو أنه قد اجتمع لديك حرفان متماثلان هما اللام واللام أنا قلت لام لام هكذا تسهيل الشرح فقط لكن الحرف إذا كان واحدا كتب بلفظه اللام وإذا كان أكثر من ذلك نطق به أو كتب كما ينطق به نعم أو رسم حرفان نعم قد اجتمع لديك حرفان متماثلان هما اللام واللام وقد تحرك الحرف الثاني فهذا يقتدل إدغام بتسكين الأول ثم إدغامه في الثاني فتقول الأجل الأجل يعني الحمد لله العلي الأجل وكالبيت المنسوب إلى العجاج إن بني للآم زهده مالي في صدورهم من مودده فعلى القاعدة الصرفية يبغي أن يقال موده بإدغام الدالين على القاعدة الصرفية ينبغي أن يقال مودة بإضغام الدليل ومما ينظر فيه قول زهير بن أبي سلم أنا أوردته لأنه في كتب البلاغة وقلت مما ينظر فيه لأن زهيرا أصلا لأن زهيرا جاهلي فربما استعمل لفظا يطلق فيها على هذا الكلام أو على هذا المكان وكان بهذا الفك يقول ومما ينظر فيه يقول رحمه الله <تصفيق> آمين ومما ينظر فيه قول زهير بن أبي سلم ثم استمر وقالوا إن مشربكم ما ماء بشرقي سلم سيد أو ركك فيقال إن هذا مفكوك للضرورة الشعرية فقد سأل الأصمعي أعرابيا أين ماء ركك فقال الأعرابي لا أعرفه ولكن أصمعي كان يذهب إلى الأعراب ويسأل ليفسر معاني الشعر فقال الأعرابي هو مات سنة 216 فقال الأعرابي لا أعرفه ولكن هناك ماء يقال له رك رك فكأن زهيرا فكه إلى ركك يضبط الوزن ولذلك قلت هذا مما ينظر فيه لمكانة زهير أيضا فقال الأعربي لا أعرفه ولكن هناك ماء يقال له رك هذا أقصى ما وضن. ربما كان هناك ركك الله أعلم أو ربما كانوا يدللونه كما ذكره ثعلب في شرحه على ديوان زهير فتعلموا مما سبق أن اللفظة الواحدة تكون فصيحة إذا خف النطق بها بحيث لا تثقل على اللسان وأن تكون قريبة الإدراك المس... طبعا أشرح الآن المجموعة فتعلم... فتعلم مما سبق أن اللفظة الواحدة تكون فصيحة إذا خف النطق بها بحيث لا تثقل على اللسان وأن تكون قريبة الادراك مستعملة معروفة المعنى وأن تواثق القواعد الصحيحة في علم الصرف الذي يعتني ببناء الكلمة بناء صحيحا المات وفصاحة الكلام خلوصه من تنافر الكلمات هكذا أكتب خلوصه من تنافر الكلمات والتعقيد وضعف التأليف مع إثبات فصاحة كلمات هذا خلوص هذا إثبات كيف يعني إثبات ضعف عدم إثبات <تصفيق> <تصفيق> نعم يعني هذا يثبت ها؟ إثبات فصاحة كلمات يعني كل هذا شرط هنا يكون لك ممنوع بعد أربعة ونصف آسف جدا وتعلم لك أنت تتسلق هو الله اللي طيب هذا ضروري ل... لوضع مقامي هذا الدرس من أراده فليأتي لا مبكرا وفصاحة الكلام خلوصه من تنافر الكلمات والتعقيد وضعف التأليف مع فصاحة كلماته الشرح فصاحة الكلام تكون بأن ينتفي فيه ثلاثة أمور وأن يثبت فيه أمر رابع الكتاب سهل لا لا, لا. لفظه نعم أما الأمور الثلاثة التي يجب انتفاؤها فهي على ما يلي الأول تنافر الكلمات وهذا هو تلاحم الاجزاء اجزاء النظم وتلاؤمها التي درسناها في اصول نقد الشعر في عمود الشرح نعم تنافر الكلمات والتنافر هنا يكون بين الكلمات لا بين الحروف كما هو الحال في شرط فصاحه الكلمه الواحده هنا تنافر وان تنافر هنا تنافر بين في الحروف في الكلمه الواحده اوقع هنا تنافر بين الكلمات وربما كانت كل كلمة فصيحه نعم كما هو الحال في شرط فصاحه الكلمه الواحده يعني ليس كذلك فربما كان الكلام متناثرا لوقوع التنافر بين كلماته مع كون الفاظه يعني كل لفظه فصيحه من حيث ذات اللفظه لعدم التنافر بين حروفها فقول الشاعر الذي لا يعرف وقبر حرب بمكان القفر ولا تدون قبر حرب قبره وقبر حرب بمكان القفر ولا تدون قبر حرب قبره ونلاحظ أن الكلمات قبر وقفر وقرب وحرب لا لاسك متنافرة من حيث نفسها ولكن لما تم ضمها في بيت شعر واحد وقع التنافر بين الكلمات طبعا يجري هنا ما يجري ما قلناه في الكلمة في اللفظة التي قد يطلب فيها السقل أحيانا شعر عن ترى إحنا يأتي في قطعة منه هكذا هذا أحفظ عن ترى فارقة نعم هو عمكم يا أولو نعم عنطرطه يأتي في أخواله أخواله آسف نعم نعم أخواله نعم نعم هو عنطرطه يقولون أمه كانت إثيوبية أو سودانية نعم نعم أخواله والخوال والد عنطرطه يأتي أحيانا في, في وسط كلامها كذا ويأتي بقعقاعات وأشياء بعد تسمع فيها قرعة سيوف يعني خط سيوف على حجارة او على عظام وهي مقصودة أفضل أنت تنتشي بها وأنت تبطئ وتأتي بها هكذا وتشعر بالتحمس وغليان الدم في عروقك هكذا هكذا عن ترى لكن لا معه هذا درس بلاغي ضعف يمثلون في هذا بمثال لم آتي به هنا بقول أبي تمام كريم متى أمدحه أمدحه والورى معي وإذا ما لمته لمته وعنا لم آتي به صح. ليس موجودا كريم متى امدحه امدحه والورا معي وإذا ما لمته لمته وحده يقولون هذا يمثل به في هذا فاعترض البعض وقال ولكن لو قلنا لتوالي حروف لنا البعض علل ذلك بتوالي حروف الحلق فلو قلنا كذلك قالوا القران فيه فسبحه قالوا اذا لا لا الثقل فيه ليس للكلمات الثقل فيه لتوالي الكلمات التي هي من حليست كلمه امدحه وانما لامدحه امدحه كأنه نوع من التأويل لأن يهرب من الثقل الذي يقع في الكلمة الواحدة التي هي أمدحه حتى لا تثبت عليه حجة في القرآن ويقول إذن فسبحه أيضا ثقيلة هكذا وقع أرى أيضا أن عمل بعض البلاغيين المتأخرين أيضا عمل عقلي محاولة يعني علم المنطق لكن لا هذا الأمر مرجعه للحس أولا وأخيرا لا الحقيقة حينما تقول كريم متى أمدحه أمدحه والوراء الثقل في الكلمة الوحيدة ليس في الكلمتين أنا لا أرى مشكلة في أمدحه أمدحه المشكلة في أمدحه صح هم تتلقوا به تكتب البلاغة لماذا لأجل ماذا لاجل أن الكلمات متوالية وحروف الحلق كاترت فصار, فقيلاً، فصار غير فصيح من هذه الجهة الواقع لا المشكلة في أمدحه الواحدة كريم متى أمدحه أمدحه والورى معه وأرى أن هذا لا يرقى لمرتبة التأويل بالثقل لتدل على الكلمة على كذا أو كذا أو ربما يرقى لذلك كما قلت في سبحه الله أعلم لكن ربما أميل أكثر إلى أنه يرجع لتخلص الحروف ليس الأصل أن تأتي كلمات الحروف سهلة جدا على ألسنتنا أرى أنه ينبغي كما ندرس في التجويد أن تخلص أمدحه أمدحه هو. طيب في اللثان المصري عندنا نقول الرجد هكذا الرجد رجد دي صح والفلان بيكدب بيكدب صح بيكدب والرجد ها؟ طيب هذا ثقل و ثقل هذه الكلمة على ألسانتين لا يجعلها غير فصيحة لا يكذب صحيح هقول يكذب يكذب هي الأصحة وهي الفصيحة ولا في شيء فيها مع أن يكذب في الحقيقة أصعب من يكذب صح؟ يكذب فيها تكلف يكذب لأنها مهموسة يكذب يكذب يكذب فيها ثقل فيها ثقل لكن على مستوى العربي الفصيح لا إذن لابد أن نضع المعيار على المستوى الأعلى فكريم متى أمدحه أمدحه والورى أظن والله أعلم أن هذا مذهب معباسي متأخر كان يميل إلى تسهيل الكلام جدا فهو معيار خاص بقوم هذا كلام لي إذا من أراد أن يأخذ ما في الكتب كما هو هذا المثال مثال على تنافر الكلام من أراد أن يأخذها كما هو حتى يكون أمينا في النقل هذا المثال كريم إلى أبي تمام كريم متى أمدحه أمدحه والورى معي كريم متى أمدحه أمدحه والورى معي وإذا ما لمته لمته وحدي هذا مثال على تنافر الكلمات ويجعلونه ليس مثال... لا يجعلونه مثالا على ماذا على... آه... لتوالي الحاء والهاء وهما حرف حلق يصاب نطق بهما. حتى لا يثبت أن القرآن فيه صعوبة مع أن فعلا سبحه صعبة سبحه هي من جنس رؤخع همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء هذه حروف حلق ما العلة في هؤخع؟ حروف الحلق صعبة تواليها وتقاربها كذا صعبة أن تتوالى دون كسر بحروف أخرى صعبة طيب هي فسبحه لكن لم ينص على فسبحه قضية الخوف من تغيير القاعدة مع مصادمتها للقرآن فيما يظهر يجعلهم يسكتون أحيانا عن أو يؤولون تأويل لا يتفق أصلا مع ما نجده حسا هذه مشكلة هذا كله كلامي أنا لي غلمه وعلي غرمه أما ما في البلاغة كما قلت لكم لأن هناك من الطلاب فئة تراثية عايز لعلوه هذا ما قالوه كريم متى أمدحه أمدحه والورى معي وإذا ما لمته لمته وحدي هذا مثال على الثقل في الكلام ولا أرهب طيب تنافر الكلمات المرجع فيه الى ماذا؟ الحس كتنافر الحروف الحس طب اذا اثبت الحس ثقلا في كلمات في القرآن لا ينبغي ان تؤول هذا اذا كان عندك يقين بان القرآن كلام الله وأنه لا وان الثقل مرفوض مطلقا ولا وجه له هنا في المعنى وكذا اذا ينبغي ان تؤوله واضح؟ إذا وجدت مثل ذلك أنبغي أن تأولها بالمعنى يعني أن ترجع أسلاك إلى المعنى إذا لم تجد أن هذا مما ينبغي تخليصه في الكلام وأننا نحن الذين ضعفنا وليس, وليس اللفظ هو الذي جاء صعبا أو جاء متناسرا طيب نعم إذا أردت فعلا أن ترى كيف الألفاظ المتناسرة اقرأ شار الشماخة من الدرار أنا أسميها الصخريات من قصائدها التي كانت القوس الزائية قصائده صخور فعلا وقصائد بعض الصعاليك صخور ترى أنك تتعثر في كل كلمة في البيت تقع وتوجد رحوات الثاني التعقيد نفي التعقيد ينبغي أن ينتفي التعقيد والتعقيد ينقسم إلى نوعين نعم التعقيد اللفظي هذا التعقيد الذي ترونه أمامكم ينقسم إلى تعقيد لفظي وتعقيد معنوي لماذا قلنا تعقيد لفظي لأن سببه طبعا هو في الكلام سببه وقوع تقديم وتأخير في الكلام أدى إلى تعقيد المعنى لا يظهر المعنى التعقيد وقع في اللفظ بسبب كما نقول في مصر لعب في اللفظ حصل لعب في الألفاظ حصل تدخل الشعر لم يأتي منسابا حدث تقديم وتأخير مقصود الأول التعقيد اللفظي وهو الذي ينتج عن تصرف في نظم الكلام هذه المعاضلة التي رفضها التي كان لا يفعلها زهير بن أبي سلمة ومدحه بها عمرو بن الخطاب رضي الله عنه حينما جعله أشعر الشعراء فقيل له لماذا فأشعر الشعراء قال كان لا يعاضل أول مقال قال كان لا يعاضل بين الكلام المعاضلة التركيب الكلام يركب بعضه بعضا يعلو بعضه بعضا كان لا يعاضل يعني كان لا يداخل بين الكلام كل شيء في مكانه في هدوء نعم وهو الذي ينتج عن تصرف في نظم الكلام كالتقديم والتأخير أو الفصل بين الصفة والموصوف أو تقديم البدل على المبدل منه أو تقديم المستفنى على المستفنى منه ونحو ذلك فيحصل تعقيد في فهم معنى الكلام كأن تريد أن تقول رغبت لقاء محمد بالأمس هذا الطبيعي طيب فتقول محمد بالأمس لقاءه رغبته ماذا فعلت؟ عضلت لماذا؟ لم يكن لعلة واضحة لا يستقيم نعم. وهذا التقديم والتأخير في الكلان جائز من حيث النحو يعني كل جزئية من حيث النحو جائزة أين تقع المشكلة؟ حينما يستعمل قواعد النحو بتعصف فينتد عن ذلك يصدر عن ذلك ماذا؟ تعصر في الفهم وعند التحليل كل جزئية جائزة لكن قد تنتهي بها إلى غير الجائز في الكلي لكن المشكلة هنا تكون في الكيفية ونستعلمون التفريق بين الجواز الجزئي والجواز الكلي وربما الجائزات الجزئية تقول إلى غير جائز كلي معلة ذلك مع أن كل جزء جائز الكيفية شيء آخر تشعره الكيفية التي أتى عليها أتت عليها الجائزات الصغيرة فهمتم؟ نعم وهذا التقديم والتأخير في الكلام جائز من حيث النحو ولكنه أحدث في فهم المعنى نوعا من الصعوبة والمثال المستقر في كتب البلاغة والذي بلغ الغاية في التعقيد حتى لا يكاد المرء يفهم مراده هو ما صنعه الفرزق حين أراد أن يمدح إبراهيم المخزومي خاله هشام بن عبد الملك فأراد أن يقول انظروا ماذا أراد أن يقول وما مثله وما انظر وما مثله في الناس حي يقاربه الا مملكا ابو امه ابوه هو اراد ان يمدح الخال فقال ابو امه ابوه انا خاله هو, هو اراد ان يمدح من يقول لك اراد ان يمدح ابراهيم المخزومي خال الملك يعني هذا هشام بن عبد الملك وهذه امه هذا اه هشام بن عبد الملك هذا بكري وهذه المراه هو اراد ان يمدحها مان? هي فعلا صعبة يعني شرح تحتاج الصواب قلت لكم كل شيء في سبيل الفهم. كل شيء. نعم. هذه وظيفتي هنا. طيب. هو اراد ان يمدح هشام ابن عبد الملك اراد ان يمدح كما قال ابراهيم المخزومي خال هشام ابن عبد الملك. هذا الممدوح هذا المقصود بالمدح. وهذا ابن الأخت يعني لا أحجب أن يسئ إلى حتى يفهم أنه إساءة نعم هذا تنفيذ هذا الخال فأراد أن يمدح الخال واستعمل هذا فماذا قال وما مثله مثل هذا الشخص في الناس إلا مملكا أبو أمه الأرض أبوه <تصفيق> وما مثل هذا احد في الناس مملكا الا حي يقاربه الا مملكا ابو امي هذا ابوه وخاله ها؟ ها؟ يقول اراد ان يمدح ابراهيم المخزومي خاله هشام عبد الملك نعم فراد هذا يمدح هذا فاستعمل هذا لمدح هذا واضح طيب فماذا قال شوف طيب دي خلاص طبعا الاشخاص غير مقصوده بالمره هي فقط رسم يعني للديكوره والانوثه ما و... حدش مش ضامن شيء تضمن في ده فيك يطلع لك كده اه والله ده في ب عيب يعني عجب عجب طيب انا مثله في الناس حي تقريب كل انتبهوا حتى كل جزئيه تحدث هنا جائزة في النحو ولكن انتهت الى شيء غير مفهوم لذلك هذا مثال نعم لماذا فعل اتى بهذا اولا وما مثله في الناس كلام بغني يقول حي فما مثله في الناس حي لا لا قفز واتى به الا مملكا ابو امه ثم حي انتكاد لا تحفظ حتى ما زرع من الله ثم حي ثم ابوه ثم يقاربه فقال في بيت الشعر وما مثله في الناس الا مملكا ابو امه حي ابوه يقاربه وخلاص انتهى البيت لن يفهم مستحيل إلا ببعض الإحداثيات والتجارب على عشرات الأمثلة الجائزة مع النحو اللي يرجع إلى الأصل يتوقع وربما ينتهي إلى عدة صور يقول هذه محتملة وهذه محتملة واضح؟ طيب بتدوث مش هينزع ال... تطوث الابتطاخة من البيت لا يا ماتت خلاص <تصفيق> لا من الفرزق لا لا هي تقصد الفرزق لا طبعا هو يلعب كالمتنب يلعب أيضا حين يلعبون بالشعر يعني هذه سمة اللعباتين أو المتأخرين عموما الفرزق طبعا ليس كذلك لكن الفرزق كان ربما يداعي بالنحاء أيضا لأن عند في زمن الفرزق بدأ النحو يقاعد وبدأت تحدث جفوة بين من يقاعدون النحو وبين الشعراء الذين ما زال كلامهم حجة حتى لما قلل الفرزك كيف أحد النحاق قال له لها كيف تقول كذا والقعادة كذا قال علي أن أقول عليك أن تعرف كيف يعني ما زال النحو التعقيد شارعي أنا حجة أنت من أنت ولكن كل كلمات في ذلك لا أفتان أقولها يعني في وجودي غير الذكور هذا تعقيد جراء الدكتور محمد بن نوسى يقول ربما أستنبت من هذا لأن الفرزك له أبيات يمدح بها ألا البيت والاخوة الصوفية ومحبو اهل الباء للبيت يحبون الفرزدق كالشيخ وبعض الشيع ايضا كشيخ عبد الرحمن الثقاف رحمه الله سبحانه ابن الشيخ عبد ابن عبيد الله الثقاف العلوي صاحب كتاب علوي صاحب كتاب العود الهندي في امليه على ديوان الكندي رجل نحسبه فاضلا تقيا فيا يذكر الفرزدق وانه كان محبا لال البيت وانه كان يتورف مع بني اميه فقال دكتور محمد موسى قال لعل هذا البيت يدل على بغض لبني أميه وضع هذا البيت حتى لا يعرف أنه يمدحه أصلا كأنه اضطر إليه أو كذا او قال انظر ماذا أفعل ووضعها هكذا هو حاول أن يستنبط هذا كلام دكتور موسى يعني لا لا نثبت به هذا لكن هو كأنه حاول يقول يعني لعلني لعل لعله أراد أن يبين بغضه لبني أميه ففعل هذا كان هو مشهور بثناء على آل البيت وهذا أستاذ النبي صلى الله عليه وسلم نعم طيب وأنا وضعت مثلا أخذ للفرزق ومثله قول الفرزق أيضا إلى ملك ما أمه من محارب أبوه ولا كانت كليب تصاهره اصله إلى ملك أبوه ما أمه من محارب لماذا كان الفرزق يفعل ذلك الله أعلم ربما يلاعب النحا ربما كما قال الدكتور محمد بن موسى الله أعلم فقدم وأخر حتى عقد المعنى أشد التعقيد وإنما ترتيب الكلام على ما ذكرته منثورا فانظر, كي فانظر قدر ما قدم وأخر وفصل ووصل نعم طيب هذا التعقيد مرجعه إلى ماذا؟ حتى نصحح هذا النوع من التعقيد نح. يمكنك أن تقول التعقيد اللصي بالأزرق هكذا ابتداء والتعقيد المعنوي شيئاً مختلفان لكن قالوا التعقيد وينقسم إله ربما الأول أجود التعقيد اللفظي هو التعقيد المعنوي لأن باباً مختلفان لفظي هو إذا نجح في إله النحو نعم لحظة أنا أظن أن السبش بعد ذلك هذه الأشياء لحظة ذكرتها بعد ذلك نعم ما ذكرته طيب أقولكم أسأل كيف نرجع في العلم النحو أنت الجزئية في النحو صحيح ولكن حتى بمعرفتك هذه الجزئية سترى تقول مثلا ولا يجوز تقديم كذا على كذا لأنه حتى في النحو مراتب يقولك مثلا لا تفصل بين الصفة والموصوف إلا لكذا وكذا وإلا لك. في النهاية معرفتك بهذا لتحله ولا تأتي به وقطع كيف كنت تستطحل هذا المثال بدون معرفتك بالنحو مستحيل معرفتك بالتعقيد بالنحوي ثم معرفتك بالنحو تجعلك تركب تركيبا آخر صحيحا موافقا للنحو كذلك امتى نعم الثاني من انواع التعقيد التعقيد المعنوي وهو الثالث يعتبر الثالث على الحقيقة من شروطي عدم التنافر شروط التفاح الثاني التعقيد المعنوي وهو الذي ينتج عن استعمال كلمات ليست واضحة الدلالة يقول الدلالة والدلالة, والدلالة بكل ضبط أنا أحب الكسر التعقيد المعنوي وهو الذي ينتج عن استعمال كلمات ليست واضحة الدلالة على المعنى المراد كأن تريد التعبير عن حالك لما وجدت خليلك الذي غاب عنك زمانا فتريد أن تعبر عن استنارة وجهك وإشراقه برؤيته فتقول فلما رأيتك بيض وجهه فإن تحول الوجه إلى البياض لا يعبر بوضوح عن الاستناره وإشراق الوجه بل ربما عبر عن شيء مستقبح للنفس وهو البرص فذلك المرض الذي يصيب الجلد ذلك المرض الذي يصيب الجلد وكقول الشاعر العباس بن الأحنف سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكب عيناي الدموع لتجمد ففي البيت تعقيد معنوي لاننا نفهم من جمود العين أنها قاسية لا تبكي هذا الاصل في جمود العين انها قاسية كما قال الشاعر حتى دونت بيتا هنا الا إن عينا لم تجد يوما واصف عليك بجاري دمعها لجموده يعني عين جامدة التي لا تبكي عليك يوم واصف وكذا ففي البيت تعقيد معنوي لأننا نفهم من جمود العين أنها قاسية لا تبكي حتى في أشد الأحوال ولكن الشاعر هنا قصد من الجمود أن العين ستتوقف عن البكاء حين يفرح بلقاء من يحب وهذا معنى بعيد لا يتبادر إلى الذهن ومن هنا كان التعقيد هذا نرجع فيه إلى هذا الجديد إلى علم البيان هذا لم أسأل فيه لماذا؟ لأنه هو الجديد طيب ضعف التأليف باختصار قبل أن نقرأ ضعف التأليف يقابل مخالفة القياس ولكن في التركيب في اللفظة ظهر الصرف مخالفة القياس صح؟ فضعف التأليف يعني ماذا؟ يعني النحو مخالفة قواعد النحو هذا هو لماذا؟ هذه الكلمة هذا كلام هذه الأم هذا الأب صح؟ نعم الثالث ضعف التأليف يكون بمخالفة قواعد النحو بخلال التعقيد لفظي فهو يوافق قواعد النحو يوافق قواعد النحو لكن يحدث به التعقيد يعني هناك تعسف في استعمال القاعدة فمثال ضعف التأليف كما إذا جعلت غير معرفة بإدخال أل عليها واضح؟ أو قطع النظر على التفصيل والكلام مجرد التمثيل فتقول نصحت صاحبي الغير مجتهد كما نقول نحن الآن الغير مجتهد فهذا خطأ والصواب أن تقول نصحت صاحبي غير المجتهد وتقول أكرم أبناؤه زيدا ما المشكلة في أكرم أبناؤه زيدا؟ من يعرف؟ ضع عوض الضمير على متأخر لفظا ورتبة أكرم أبناؤه زيدا هذه الهاء ينبغي أن تعود على سابق على متقدم إما أن يتقدم في اللفظ يعني يكون مذكور فعلا وإما أن يتقدم في الرتبة يعني لا يكون مذكورا ولكن من شأنه أن يكون مذكورا لأنه مرتبته أن تأتي قبله واضح؟ لكن لما ترى اللفظه غير مذكوره ذكرت بعدها متاخره وترى رتبتها بعده لانه مفعول به فما الذي يدلني على انه جاء هنا يعني اكرم ابناءه مين يا زيد ابنائه مفروض اكرم تقدم في اللفظ فاكرم زيدا ابنائه الهاء على غير المذكور فمذكور فعليه لكن وهو كان من حقه أن يتأخر لكن قدم في اللفظ وهنا أكرم أبناؤه زايدا زايدا مفعول به تأخر لفظا ورتبة ليس عندي أي وجه لإرجاع زايدا عليه يعني شوف شوف الضمير يرجع يقول دائما الضمير راجع رأي أنه يرجع الوراء أنت لا لا تقتصر بالضمير إلا لتدل على شيء معروف فيكون معروفا بأن يكون مذكورا قبله أو يكون في مرتبة ما هو قبل فأستطيع أن أتصور وجوده لكن هو أفضل مرتبته متأخرة لأنه مفعول به وذكره متأخر لم أقدمه لم أقل أكرم زيدا أبنائه فأقدمه في اللفظ هو تأخر ووضع في مكانه متأخر فجئت بضمير يرجع إلى متأخر لفظه وحكب لفظه ورتبة هذا خطأ النحوي صحبته الضمير هنا صاضي هنا مفيش قبله فراغ فراغ في الحكم لأنه الرتبة وفراغ في اللفظ الحسن واضح؟ يعني لا شيء يشفع فإلى أي شيء أرجع الضمير نعم زيد وتقول أكرم أبناؤه زيدا وهكذا مخالفة كل قاعدة النحو يعني الخطأ في النحو ونلاحظ أن ضعف التأليف في الكلام يكون بمخالفة قواعد النحو وأن مخالفة القياس في الكلمة هي مخالفة قواعد الصرف وهذا مفهوم لأن عمل النحو والإعراب لا يتأتى إلا بالتركيب بحيث يتحقق كلام مفيد مكون من كلمتين فأكثر لفظا أو تقديرا بينما يتعلق الصرف باللفظة الواحدة فيتناولها من حيث عدد الحروف وترتيبها وحركاتها وسكناتها عن الصرف وسكناتها والأصلي منها والزائد هذا واضح؟ وأما الأمر الرابع وهو الذي يجب تحققه لفصاحة الكلام فهو فصاحة الفاضح فصاحة الفاضح ها هي يعني أيضا يدخل الحس واللغة والصرف هنا فهو فصاحة الفاضح واضح؟ نعم طبعا هنا في ضعف التأليف علمه النحو أيضا. كل شيء خطوة خطوة حتى تترسخ في ذهنك المعلومات ان شاء الله والأمر الرابع وهو الذي يجب تحققه لفصاحة الكلام فهو فصاحة ألفاظه ففصاحة الكلمة بذاتها شرط في فصاحة الكلام المثن وفصاحة المتكلم ملكة يقتدر بها على التعبير عن مقصوده بلفظ فصيحة الشرح سبق أن الفصاحة فقع وصفا للمتكلم ويكون المتكلم فصيحا إذا كانت لديه ملكة يقتدر بها على التعبير عن معنى المقصود على التعبير عن مقصوده بلفظ فصيح الملكة هي صفة نفسانية صفة في النفس ما حقيقتها مشعورة فقط ملكة قدرة شيء غير موجود خارج الذهن هو صفة في النفس صفة هيئة صفة في النفس نعم والملكة هي كيفية راسخة في النفس وهو يعني أنه لا يكفي أن يتكلم المتكلم بكلام فصيح ليوصف بالفصاحة نقطة مهمة لا يكفي أن يتكلم بكلام فصيح ليوصف بالفصاحة وإنما الشرط هو تحقق هذه الكيفية في نفسه فلو تكلم شخص بكلام فصيح ولم يكن عن ملكة عنده وإنما وقع اتفاقا أو غير ذلك فلا يكون فصيحا ومن هنا تفهمون نفس الأمر في الشعر كان عندنا أخونا الذي يغضب لعمر, لعمر بن كلثوم آه. تذكروا كيف تقول عبد بن كلثوم ليس شعر فعلا الأصمع هو الذي قال ليس أنا المعلقة عالية جدا ولكن ليس له غيرها هو عنده, الم... عنده القدرة الداخلية او عنده الاستعداد الأول ليس عنده شرط أن يكون عنده ملكة لقول الشعر كلما أراد عنده قدرة داخلية فلما غضب في الحادثة المشهورة وكذا وكذا أخرج المعلقة التي إليادت وأودثة بني تغليب أخرج المعلقة واضح؟ هذه المعلقة بذاتها القصيدة وضعت مع المعلقات ولكن عند تحليل الشعراء أصحاب المعلقات يتثاوتون تثاوتا شديدا جدا لأن الحكم عليهم يكون بالنظر إلى القدرة على تكرار هذا العمل فهنا العمل رواية ونكحت لا مش روائه دين براون روائه كم مع النوع مع الجودة دين براون روائه يستفذك روائه يتلسطوي روائه نجيم محفوظ رحمه الله روائه واضح لا قدباء روائيون الرافعي كاتب روائه لماذا ترك عددا من الأعمال تدل على تمكنه إذا أراد أن يفعل ولهذا الكتاب كتاب فحولة الشعراء للأصمعي الذي يرويه عنه تلميذه أبو حاتم السجستاني يسأله عن الشعراء يسأله عن الشعراء فلان فحل يقول لا ليس بفحل فلان فحل يقول قصيدته التي أولها كذا لو قال مثلها أخرى كان فحلا يعني هو أخرج واحدا لو أتى بأخرى لذلك المتنبي لماذا فحل؟ المتنبي فحل. فحل يعني له لا, لا فحل في الشعر يعني لماذا؟ لونه كبير وربما عند المقارنة تأتي قصائده كل واحدة منها أقل من شعر آخر ليس بالشعر واتت بقصيدة واحدة ليس له غيرها ولكن المتنبي كرر على مستوى من الجودة فهمتم؟ فهناك ملكة عنده وأما الذي أتى بها مرة فربما ندري منها أنه قادر على التكرار فالحكم على النص بالجودة شيء والحكم على الشاعر أنه منتج لهذه الجودة يحتاج إلى شيء آخر وهو التكرار مع الجودة لكن لو كرر وهبط في الجودة لا أعلم فكتحظك بأخير واضح؟ ويسأل كذلك الله أصمعي فلان فح يقول لو قال مثل هذه القصيدة التي قالها ثلاثة لو شفنا لي كمان ثلاثة تنيين لا فحل خلاص عرفي كررها ثلاث مرات نفهم منه تذكية قوية للقصيده الذي قال فيه لو قال مثلها واحده كان فحلا واضح فالحكم على الشاعر لا بد يكون قادر على الكول ذلك الجرير بن عطيه لما سئل عن امرئ القيس ماذا قال قال الخبيث اتخذ الشعر عليني يطؤمه كيف شاء فهمتم اقسم بالله هكذا قال اقسم بالله لو ادركته ورفعت له دلادله امشي وراء رفع ذيله يعني تفهدومه لماذا ان الشاعر افهم منه هو الشعراء فيقول هكذا يقول يقول اتخذ الشعر نعلين يطعوهما كيف شاء لو أننا لم نعلم لمرق القيس إلا قصيدة واحدة ننظر الأمر هنا نسبي كذلك لأن مثلا طبعا هذا ليس مثال لمرق القيس في تميز في هذه الناحية ممرق القيس القصيدة الواحدة عنده يمكن أن تحكم بها فيها بالشعرية لأن كل بيت فيها فيها مذهب شعري فيها ذهاب بعيد وفيها تمكن وكذا, وكذا وكذا وكلما هبط مستوى الشعر ومستوى القصيدة يعني عندك مثلا الأمدي في الموازنة بين أبي التنمام والبحثوري يقول ما في شعر ملقيس من, من الإبداع يفوق ما في شعر كل الجاهليين وكل الإسلاميين ملقيس كله 47 شعرا كثير منهم مقطعات القصائد الطويلة أربع قصائد على التقدير خمسة أو ست قصائد طويلة بعد ذلك كله واطوى القصيدة له المعلقة 77 بيتا ثم اروى قصيدتين 54 بيت و54 بيت ولو اثبتنا قصيده ام جندب وانا لا اثبتها لو اثبتناها بيت ثم القافية التي رواه المفضل دون الاصمعي في 37 بيتا فشعره محدود جدا فيقول الاميدي الابداع الذي فيه هذه في ديوانه يفوق الابداع من الابداع الذي هو انتاج الصور والتشبيهات وجميل الوصف وكذا يفوق ما في أشعار السائر الجاهليين وقل الاسلاميين تفهمون هذا فالمعيار أيضا, أيضاً يكون راجعا إلى لا أقول النسبية حتى لو قم خطأ راجع إلى التقدير والحس ليس بالعدد هكذا هذا لو قال مثل قصيدته واحدة أخرى كان فأحلا هذا لو قال خمسا بعض الشراء قال فيهم خمسا في نفس الكتاب هذا لو قال خمسا كان فأحلا يوسف زيدان روائي والله لو أنتج مثل عزازيل آه كم على أنها له يعني انا لا اعرف انا لا اعرف انا, أنا لم اقراها البعض ركزنا عليها جدا وقال ما بعدها أقل منها وقال ليست له اصلا بعض قال لي هذا لو انت جه مثلها 6 5 كان فعلا ده بره قلنا عند الجحيم وعنده شفرة دافنشي وعنده ال ال رمز المفقود هذه اشياء عليها هم ليكوا هذه ربما اروع من شفرة دافنشي صح ربما اروع معك. طيب عفوا حصلت سوا نعم لو هي نعم طيب ايه الخير والملكه هي كده نعم قرناها نعم بلاغه المتن بلاغه الكلام اه طيب ده نرجع ارجع بلاغه الكلام لم اخذ ان ما فصاحته لا لحظه بلاغه الكلام وسات ايضا التعريف ما فصاحته بلاغه الكلام مطابقته الحال مطابقته لمقصد الحال مع فصاحته الشرح ربما يكون الكلام مفصيحا ولا يكون بليغا لو كان هكذا ف في هذه الاصفات ولا يكون بليغا وذلك لانه لم يطابق مقتضى الحال فإذا كان هناك أمر معين يقتضي صورة معينه للكلام كان يكون مؤكدا فهذا الأمر المعين يسمى الحال يسمى الحال انت تنكر قدوم أخيك من الصفر فتقول له قدم اخوك فهو ينكر انا اعرف انه لن يقدم لن يرجع والله لقد قدم اخوك والله واللام وقد القسم واللام وقد أكد بثلاث طيب الحال يقتضي ماذا التوكيد وأن يجيء الكلام على صورة يطابق بها مقتبى الحال مقتبى الحال هو التوكيد الذي يقتضيه الحال الحال هو الإنكار يقتضي التوكيد فيجيء الكلام مطابقاً لمقتضى الحال يعني يجيء مؤكدا فهمتم؟ هذا ربما تجلسون تهي سنة في الجوهر المكنون وصعب جدا ألطاب مقتصرة ومتداخلة مقتضى الحال مقتضى هذا اسم مفعول صح؟ مقتضى الحال يعني ما يقتضيه الحال الحال الإنكار شخص ينكر ينكر صح؟ الحال الإنكار هذا الإنكار يقتضي التأكيد صح؟ فمهو الذي اقتضاه ما هو المقتضى الحال يقتضي التأكيد ما المقتضى التأكيد فيجئ الكلام الذي هو الفاب مطابق لهذا المقتضى الذي اقتضاه الحال هذه البلاغ اذا كان فصيحا فمقتضى الحال هو المعنى الذي اقتضاه حال الكلام فيطابقه اللفظ فيكون مطابقة الكلام لمقتضى الحال فهمتم المقتضى اسم مفعول من الذي اضطراه الحال مقتضى الحال اضيف إلى الى فاعله مقتضى الحال الحال اقتضاه ها او جبه الحال فجاء خلاص أصبح المقتضى في الهواء صح الحال يقتضي كذا لم يأتي في نص لم ياتي لم يخرج في شيء هو الحال هكذا فجئت بكلام طابق المقتضى فاصبح الكلام بليغا إذا كان صحيحا كذلك نعم. فهذا الأمر المعين يسمى الحال وهذه الصورة التي ينبغي أن يكون الكلام عليها تسمى مقتضى الحال يعني الحال فلو أنك خاطبت شخصا يتردد في رجوع أخيه من سفر طويل وتريد أن تخبره بأن أخاه قد رجع من سفره فمن المستحفن أن تخبره بنوع تأكيد فتقول له إن أخاك قد رجع فلو كان هذا الشخص يفقد الرجاء في رجوع أخيه وينكره فهذا ينبغي أن نستعمل معه أكثر من مؤكد بحسب حالة الإنكار فتقول له مثلا والله رجع أخوك فاستعملت له القسم وقد فلو كان هذا الشخص ينتظر رجوع أخيه هو منتظر يقول رايح جاي رايح جاي بيعمل رايح جاي فلو كان هذا الشخص ينتظر رجوع أخيه وكان في استقباله في الميناء فلا تحتاج إلا, إلا أن تقول فلتحتاج إلا إله يعني الحاجة لابد أن يكون بعدها إله هذا كان ينبغي مني أن يكون أنا كإله نعم لكن دارجتنا فلا تحتاج إلا إلى أن تقول له راجع أخوك راجع أخوك نعم المك طيب ما يحترز به عن الخطأ في تأدية المعنى هو فن المعاني طبعا نبهت هنا جئت بتعريف البلاغة وقلت مع فصاحته وهذا شرح مع فصاحته الآن سأبدأ في الكلام على كيف يقع ذلك ولكن في ضمن الكلام على الجميع شوف المكتب ما يحترز به عن الخطأ في سأدية المعنى هو فن المعاني الكلام إذا لن يطابق مقتضى الحال فهو خطأ هذا هو الكلام إذا لم يطابق مقتضى الحال فهو خطأ في عرف البلاغة ما يحترز به عن الخطأ في تأدية المعنى هو فن المعاني خلص هذا الجزء خلاص. هذا الجزء تمام واضح. ما يحترز به عن الخطأ في تأدية المعنى هو فن المعاني وما يحترز به على التعقيد المعنوي هو فن البيان وما به وجوه تحسين الكلام الذي هو البديع فنه البديع وهذا مفهوم لان لا يدخل معنى في الكلام على البلاغه البلاغه تتحقق بالمعاني والبيان كما ظهر من التعريف مطابقه الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته هذه وجوه تحسينية لم يعن بها كثير من القدماء لكنها يعني يعني تفوز بحساء وشديد جدا عند المتاخرين من يفعلها كثيرا الان غلب بقى تماما حتى الشاعر محمد قبا زرد فاتنوه الشعر الشعبي كويتي شعري واوصف فارسي الذي لا يحفل بهذا الشعر بدر الدريع هذا في المعاصرين يعني هذا رائع جدا نعم. لكن قبا زرد هذا له قدره شديده جدا على هذه المجانسات الكثيره واستعمال الجيمات والدلات وأن يقيم القصيدة على صوت صعب لكن هذا عندي ليس شعرية الشرعية أكثر في بدر أكثر منه نعم طيب ما يحترز به عن الخطأ في تأدية المعنى هو فن المعاني وما يحترز به عن التعقيد المعنوي هو فن البيان وما به وجوه تحسين الكلام هو فن البديان الشرح هذا آخر بيان في المقدمة وهو تعريف بالعلوم الثلاثة للبلاغة من حيث ثمرتها سبق في المقدمة ذكر شروط الفصاحة في الكلمة والكلام وأن فصاحة الكلمة شرط في فصاحة الكلام وأن فصاحة الكلام شرط في البلاغة فبلاغة الكلام هي مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته فمن هذه العلاقات السابقة نستطيع أن نتصور العلوم التي ندرسها لكي يكون الكلام بليغا فانتبه لما يأتي فصاحة الكلمة تتحقق بقلوصها من التنافر وهذا نرجع فيه الى الحس الغرابة وهذا نرجع فيه الى اللغة اي المعاجم واللسان العرب مخالفة القياس وهذا نرجع فيه الى علم الصرف وفصاحة الكلام تتحقق اضافة الى فصاحة الكلمة الوحدة بقلوصه من تنافر الكلمات وهذا نرجع فيه الى الحس التعقيد فان كان انا خلاص طموحنا التعقيد التعقيد فإن كان تعقيدا نصليا فهذا نرجع فيه إلى علم النحو وإن كان تعقيدا معنويا فهذا نرجع فيه إلى علم البيان ثلاثة ضعف التأليف وهذا كذلك نرجع فيه إلى علم النحو وبلاغة الكلام التي هي مطابقته لمقتد الحال فهذا نرجع فيه إلى علم المعاني ثم كانت هناك وجوه من التصرفات اللغوية يقع بها تحسين الكلام فهذا نرجع فيه إلى علم البديعة أما الحس؟ طب نأتي بقى الآن لو وضعنا كتابا في علوم البلاغة فهو يشمل كل هذه العلوم كتابا في النحو وكتابا في الصرف وكتابا في اللغة طيب الحس خرج ها هو لماذا؟ حس لا يدون انتهى حس ذوق انتهى طيب ثم كانت هناك وجهة أما الحس فمحله النفس فكان متروكا لصاحبه ولم نتناوله بعلم فبقي لنا من العلوم التي تتحقق بها بلاغة الكلام ستة علوم اللغة المعاجد لك أن تقول علم أو يعني قد لا تكون علماً قل علم جرى العرف على أن تقول وقال هي علم وهي في الأساس نقل اللغة النحو الصرف المعاني البيان البدية أما اللغة والنحو والصرف فلما كانت مكرم مرتين عندكم فلما كانت قد استقلت مصنفات تامة يعني لها مصنفات فلما كانت قد استقلت مصنفات تامة وكانت علوما مستقلة بذاتها استغني عن إعادتها في تصنيفات علوم البلاغة النحو أدي اللغة والصرف والنحو النحو فبقي للبلاغة ثلاثة علوم هي علم المعاني الذي نتقي به الخطأ في تأذية المعنى المراد وعلم البيان الذي نتقي به التعقيد المعنوي وعلم البديع الذي يحصل به الكلام البليغ فكانت علوم البلاغة مؤلفة من هذه العلوم الثلاثة ولكن لا تحصل بلاغة الكلام بها وحدها كما عرفناه مما سبق فنقول على هذه العلوم الثلاثة علوم بلاغة بالنظر إلى أنها هي العلوم صحيحوا إلى أنها هي العلوم التي بقي بيانها محتاجا إلى البيان من خلال ذكر خاص لأن علوم البلاغة هي مجموع هذه العلوم وما ذكر قبلها ومن هنا تعلمون لماذا يشترط أن يدرس النحو والصرف في علوم البلاغة وتعلمون أن ما يسمى بعلوم البلاغة المعاني والبيان والبديع علوم تتميمية لعلوم البلاغة كذلك الملحق فهمتم؟ علوم في تعريف البلاغة ها. كما أفعله في كتب هذا التعريف على طريقة المعرفين المناطق المتكلمين الفلاسفة على طريقة كل شيء أه. مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته تعريف يوضع في الحواشي وتشتريها من الحلبي خلاص؟ أه. مطابقة الكلام وفي شرح الدم منهول مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته الفصاحة خرج منها الحس والمعاجم والصرف والنحو والبيان ومطابقه الكلام لمقتضى الحال خرج منها المعاني والبديع المحسنات خرج منها البديع النحو والصرف موجوده اصلا من الأول وال واللغه في المعاجم لسان العرب وتاج العروس وكذا الحس متروك اصلا لم يصنف انا يرجع الى الحس بقيت هذه العلوم احتجنا إلى أن تتم علوم البلاغه في ملحق لعلوم البلاغة ملحق ذي علوم البلاغة يسمى المعاني والبان والبديئة كنتم أهمية النحو والصرف واللغة في هذا المقام فدرست هذه وحدها لم تحقق التعريف أصلا طيب الحمد لله أيوة هذا الكلام لماذا كتبت التعريف قلت سيوضح لك خارطة العلوم وكيف دخل النحو والصرف في هذه الأشياء طيب نرتاح هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب